وخلع علينا لباس التقوى خير لباس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا في أمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله إمام أنبيائه وخاتم رسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المباركون فهذا مجلسٌ يتجدد بكم كل ليلةٍ من ليالي الجمعة نقلب فيها صفحات من شمائل أكرم الخلق وأعظم الأنبياء وخاتم الرسل سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه إلى يوم الدين في صفحات الشمائل نتعرف على الهدي النبوي ونقلب الصفحات نبحث نبحث عن مواضع اقتفاء السنن ونجدد أيضا عرى المحبة في قلوب المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة من ليالي الجمعة نحرص على أن يكون لنا زاد من كثرة الصلاة والسلام عليه بأبي وأم هو عليه الصلاة والسلام امتثالًا لندبه إذ يقول لنا أكثر من الصلاة عليّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة ولطالما ظلَّت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون شرفًا لنا ولطالما ظلَّت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم بركتاً لنا ولطالما ظلَّت صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم رحمةً بنا لنعلمQA أننا عندما نُدعى إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه فليس لشرف يتعلق به عليه الصلاة والسلام بقدر ما هو شرف للمصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وليست حاجة تتعلق بشخصه عليه الصلاة والسلام بل هي بنا معشر المحبين من أمته صلى الله عليه وآله وسلم وما صلى عبد مرة على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا صلى ربه عليه بها عشر صلوات وصلاة ربكم رحمته ونوره وهداه صلاة ربكم تفريج الكربات وتيسير العسير وتقريب البعيد صلاة ربكم رحمة في الدنيا وفي الآخرة ما زال بن الحديث أيها الكرام في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتينا على أواخر الكتاب لنشرع الليلة بعدما فرغنا من باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتناول الباب الذي يليه باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليختم المصنف بعدها رحمه الله بالحديث عن ميراثه عليه الصلاة والسلام ورؤيته في المنام أما وفاته عليه الصلاة والسلام فهي المصاب الجلل والمصيبة العظمى التي ما حلت بأمة الإسلام قبلها ولا بعدها مصيبة هي أعظم منها كانت وفاته عليه الصلاة والسلام حدثا عظيما عجيبا ستسمع في الروايات الواردة الآن طرفا من المشاعر التي عاشها جيل الصحب الكرام رضي الله عنهم وستقف أيضا على طرف من الصورة التي عاشتها المدينة يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا البام فيه ذكر للأحداث التي تعلقت بوفاته عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته بيومين أو ثلاثة ويوم وفاته وليلة دفنه كل ذلك ستسمعه في باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يا أمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم هذا أول أحاديث الباب من رواية أنس رضي الله عنه أنس الغلام الخادم المحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي مر بكم طرف كبير بالرواياته في الشؤون الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها هو يروي في هذا الباب وعامة روايات هذا الباب الآن عنه وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين لأنهم أقربوا الناس إليه ومن أهل بيته عليه الصلاة والسلام يقول أنس رضي الله عنه آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف كان هذا, كان هذا في, في أيام موته عليه الصلاة والسلام وذلك أنه وجع صلى الله عليه وسلم يوم الخميس واشتد به الوجع فأقعده المرض عن الخروج من البيت فلم يزل صلى الله عليه وسلم بين يومي الخميس إلى الإثنين الجمعة فالسبت فالأحد وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين فيحكي أنس رضي الله عنه آخر مشهد وقعت فيه عيناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً يقول آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين يوم الوفاة وكان ذلك في صلاة الفجر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما قبض لما اشتدَّ الضُحى من يوم الاثنين وكان قد ثقل عن الصلاة قبلها بأيام فلم يخرج إليهم وكان إمامهم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول أنس فكانت آخر نظرة رآها هي كشفه لاستتارة صلى الله عليه وسلم وهي ستارة باب حجرته الذي يفصل بينه وبين المسجد وهم في صلاة الفجر كشف النبي صلى الله عليه وسلم استتارة فنظر إليهم مجتمعين في المسجد يصلون صلاة الفجر خلف أبي بكر رضي الله عنه قال فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف هذا التشبيه العجيب يشبه فيه أنس رضي الله عنه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف وصف الوجه بالنور والإشراق فشبهه بورقة المصحف وذلك أنه عليه الصلاة والسلام فرح واستبشر وما له لا يفرح وهو يرى أمته مجتمعة وفي الصلاة خلف إمام واحد وما له لا يفرح عليه الصلاة والسلام وقد رأى نتاج جهد دعوته وسنوات جهاده عليه الصلاة والسلام خرج يلقي إليه نظرة الوداء فودعهم بنظرة وهم في الصلاة قال والناس خلف أبي بكر وفي رواية لمسلم قال ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا يثبت استبشاره بالمنظر الذي رآه قال فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن يثبتوا كاد الناس أن يضطربوا فرحا لرؤيتهم بإمامهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام ظنوا أنه سيخرج إليهم فيعود إلى إمامتهم لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم كان آخر فرض أدركهم فيه حي وهو بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام فكاد الناس أن يضطربوا وما لهم لا يضطربون ونبيهم الذي قد أقعده المرض بضعتها أيها يكشف السثارة تتهلل أسرير وجهه صلى الله عليه وسلم قال فأشار إلى الناس أن يثبتوا يعني أتموا صلاتكم قال وأبو بكر يا أمهم وألقى السجفة أو السجفة وهو اسم للسثارة ولا يقال له كذلك إلا إذا كانت استتارة مشقوقة الوسط كالمصراعين أو أن يرخى طرف الستري فيرفع فيسمى أيضاً سجفا قال وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم يقصد يوم الاثنين والثابت أنه إنما توفي لما اشتد الظحى من ذلك اليوم ولعله يقصد في قوله من آخر ذلك اليوم يعني تأكد الخبر وانتشار أمر وفاته بين الأمة والصحب صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أيها الكرام ذكر يوم الوفاة وأنه كان يوم الاثنين وأن آخرة مرت النظر فيها إلى أصحابه إلى أمته وألقى نظرة الوداع كانت صلاة الفجر من ذلك اليوم وأثبت الحديث أيضا في هذه الرواية وقد أخرجها الشيخان وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنه في مثل هذا الموقف كانوا محلَّا فرح واستبشار في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم لقد أدخلوا الفرح والسرور في قلبه تدري بما؟ بصلاتهم بإتيانهم للمساجد باجتماعهم صفوفا بعدم تركهم هذه الفريضة عماد الدين أما يحق لي ولك أن نسلك نهجهم وأن نأتي باباً عظيماً في الدين نعرف يقيناً أنه يفرح قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هي العودة إلى المساجد، هي إحياء الصلاة فيها، هي الاجتماع في هذه الفروض الخمسة التي تباهي بها الأمة سائر الأمم وهذه الصلوات شعار الدين وعماده، ما فرح عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أصحابه قد ابتعد عنهم الفقر وما سر عليه الصلاة والسلام وقد رأى الدنيا فتحت عليهم، وما سره عليه الصلاة والسلام أن رأىهم تنافسوا في هذه المتع وزهرة الحياة وكثرة الأموال بل والله ما تركهم إلا وهم أشد ما يكونون فقرا وتقللا في الدنيا وشغفا في العيش لكن هذا كله ما كان مقرقا له عليه الصلاة والسلام إنما الذي أفراحه والذي سره وهو عليه الصلاة والسلام في آخر سويعات حياته ذلك المنظر الذي رآه منه مجتمعين في المسجد يؤدون الصلاة فنحن أولى والله أن نأتي بابا عظيماً في شريعتنا وأن نحيي, أن نحيي الصلاة العظيمة في مساجدنا لنكون بذلك فعلا نأتي بابا عظيماً نعلم أنه كان من مصادر الفرح في قلبه عليه الصلاة والسلام والاستبشار أيضاً في حياته إلى آخر يوم ودع فيه الأمة ما فرح بشيء فرحته يوم رآهم مجتمعين في المسجد يؤدون صلاة الفجر نعم. عن انا عائشه رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعى بتسط ليبول فيها فدعى بتسط ليبول فيه ثم بال ثماه صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنها كنت مسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري وقثبت في البخاري وغيره أنها كانت مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرها فكان كالجالس المتكئ بظهره على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث ذكر الصفة والهيئة التي قبضت فيها روح نبينا صلى الله عليه وسلم كان جالسا متكئا بظهره الشريف على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري تقصد مسندة إياه على صدرها رضي الله عنها فقبضت روحه على تلك الحال تقول فدعا بطست ليبول فيه الطست اسم لإناء من نحاس مستدير متسع يستعمله أهل البيوت عادة لغسل الأواني والملابس أو للاغتسال فيه إن كان كبيرا فيجتمع فيه الماء تحت المغتسل تقول فدعا بطست ليبول فيه ثم بالا فمات صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث منقبة عظيمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنها كانت آخرة من مس جسدها جسد النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته وأنه قبض وهو في أقرب ما يكون الرجل من زوجته عند صدرها وهو, وهو عناق وهو عناق وداع كان عليه الصلاة والسلام طلب في آخر أيام حياته أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة واستأذن زوجاته في أن يترك المبيت عندهن فأذن له صلى الله عليه وسلم فكانت الأيام الأخيرة كلها في حجرة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق العفيفة المبرأة من فوق سبع سماوات فهي أولى أن تكون مبرأة من قول الساقطين والفاجرين الذين يرمونها إفكا وزورا وبهتانا ثم يزعمون أنهم مسلمون عائشة رضي الله عنها كانت ولم تزل الحبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القريبة إلى قلبه القريبة في دنياه في كل أحوال حياته حتى اللحظة التي فارغ فيها الحياة هي أيضا القريبة منه في أخراه رفيقته في الجنة مع سائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين فنحن نحبها وندين الله عز وجل بذلك ونشهده على ما نعلم بها من براءة وصدق وعفاف وإيمان بل وحسن تبعُل فاقت فيه صويحباتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. وعنها أيضاً رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو قال على سكرات الموت وعنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت عائشة رضي الله عنها تحكي اللحظات الأخيرة التي فارق فيها نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الحياة تقول رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء يفعل ذلك نوعا من تخفيف الألم وشدة المعاناة التي تعتريه هي معاناة الموت وخروج الروح يا قوم هي سكرات الموت ولذلك قالت ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو قال سكرات الموت ما منكرات الموت ما سكراته وفي لفظ غمرات الموت هي شدته هي ساعات الكرب هي الألم العظيم هي المصاب الكبير الذي يصيب الإنسان عندما يفارق الحياة ولهذا قالت في التراوية التالية لا أغبط أحدا بهون موت إن للموت سكرات سكرات الموت نزعة للروح من الجسد نزعة لروح النفخ الله في جوف ابن آدم لما كان جنينا في بطن أمه فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح الروح هي مادة الحياة التي تجعلك تنام وتستيقظ وتأكل وتشرب وتدخل وتخرج فإذا ما جاء الوقت الذي تطوى فيه صحيفته وتنزع فيه روحك فإنك تغادر سجلا من الحياة وأنت تغادر دارا إلى دار من الدنيا إلى البرزخ فالآخرة فللموت سكرات حكت عائشة رضي الله عنها في الرواية الأولى وإن كان الضعاف ضعيفة سندا لجهالة ونكارة في السند إلا أن في صحيح البخاري أيضا من قول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر قالت فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما ما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وآله وسلم فاتفقت رواية الصحيح مع ما أخرجه الإمام الترمذيها هنا أن للموت سكرات سكرات الموت نزعة الروح شدته كربته التي قد لا يستطيع الميت حال الاحتضار ولا يقفى على وصفها لك ولو قدر لك أن تكون بحضرة ميت تنزع روحه فغاية ما يمكن أن ترى أن ترى اضطراب الجسد واهتزاز البدن وربما كانت إغفاءة تلاها قبض الروح فيتبعه البصر لو استطاع الميت حال الاحتضار أن يتحدث لحكى لك ما يعاني من سكرات الموت بلست لست بحاجة أن يحدثك ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات تقول عائشة رضي الله عنها في الرواية التالية لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي لفظ البخاري تقول فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم تريد رضي الله عنها أن الموت لو كان يسيرا هينا لكان أهونا مما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أحد يكون عليه الموت هينا يسيرا لكان أولى الناس بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وقد رأت ما به أما شدة سكرات الموت وهي اللحظات العصيمة فعظة وعبرة والله يا قوم لكل من شهد إنسانا يحتضر فتؤذنه بأن الحياة قصيرة وأن الأجل القريب أدنى إلى أحدنا من شراك نعله وأن الموعد الكبير وأن الحياة الباقية هي الآخرة فيزهدك هذا والله في كل شيء في الحياة لتعود من جديد فتقبل على ربك تحث الخطى تبحث عن مواطن الرضا تحث الخطى تنأى عن مواضع الحرمة والسخط التي لا يريدها الله عز وجل هذه الرواية تقول لك إن الموت الذي عانى منه الأنبياء عليه السلام سأعاني منه أنا يوما وأنت قريبا كان أم بعيدا لكن إن كان ذلك آت لا محالة فالعقل والإنصاف والحصافة تقتضي أن نعد لذلك اليوم عدته إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد ارتقى قد ارتقى رتبة رفيعة عظيمة القدر عند ربه عز وجل أكرمه وقربه وأدناه سبحانه وتعالى ورفع منزلته وفضله على خلقه وجعل له إمامة الأنبياء وختم الرسالة ومع ذلك جرت عليه سنة الله في البشر فنحن أولى والله نعم للأنبياء شدة كرب شدة بلاء شدة مضاعفة للمصاب ليضاعف لهم الأجر والثوام في صحيح البخاري أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا يعني اشتد به المرض ويعاني من ألمه ألما شديدا فقلت له إنك لتوعك وعكا شديدا إن ذلك بأن لك أجرين قال أجل عليه الصلاة والسلام فللأنبياء عليه مستلام ما ليس لغيرهم من البشر مما خصهم الله تعالى به نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه أدفنوه في موضع فراشه تقول عائشة رضي الله عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه يعني الصحابة وقد اختلف الصحابة في دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام في نقطتين اثنتين أولاهما هل يدفن أو لا يدفن ثم اختلفوا ثانية إن كان يدفن فأين يدفن فاتفقوا في البداية على دفنه عليه الصلاة والسلام ثم لما اختلفوا في المكان جاءت رواية أبي بكر رضي الله عن هذه التي سمعتم دليلاً لهم على المكان الذي يجب أن يدفن فيه يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه وأين قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ في حجرة عائشة إذن هو المكان الذي أحب الله أن يدفن فيه نبيه صلى الله عليه وسلم إنه حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأشار عليهم أبو بكر بذلك فقبلوا روايته وصدقوه ثم قال رضي الله عنه ادفنوه في موضع فراشه فتولى أبو طلحة رضي الله عنه حفر القبر تحت الفراش الذي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتم دفنه والصلاة عليه كما ستأتي في الروايات الآتية عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل نبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات وعنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات في هذا جواز تقبيل الميت بعد موته سواء قبل غسله أو بعد لكن ذلك أمر مشروع وسواء كان لمن حضر الميت عند موته أو من قدم إليه من بعد فلا بأس أن يقبل الأبناء أباهم الذي مات أو أمهم ويقبل الرجل قريبا فقده فإن ذلك مشروع وقد فعله أبو بكر رضي الله عنه قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الوداع لحبه وخليله ورفيقه في الهجرة ومن عاش معه أشرف سنوات عمره صاحبا ومناصرا وخليلا ومعاضداً ووزيراً قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعوالي المدينة ليس قريبا منه وقد تأتيك الرواية بعد قليل قد خاب الصحابة في خبر الموت فبين مصدق ومكذب فأُتي بالخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقدم والصحابة مجتمعون عند الحجرة فدخل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه فقبله بين عينيه كما قالت عائشة رضي الله عنها دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فماه بين عينيه ووضع يديه على ساعده وقال ونبياه وصفياه وخليله يقولها تألما وتوجعا وحق لأبي بكر رضي الله عنه صاحب الصحبة صاحب الهجرة صاحب الخلافه والوزاره صاحب البذل والتضحيه الذي اثبت له النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس لغيره من الصحب عندما قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وقد قال عليه الصلاة والسلام ما نفعني الله ما نفعني الله بأحد ما نفعني الله بمال ابي بكر ما له بذل حياته بذل كل ما يملك رضي الله عنه في صحبة ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستكثر عليه شعور الوداء عندما يأتي يودع رسول الله فيقول وَنَبِيَّاهُ وَصَفِيَّاهُ وَخَلِيلَاهُ ليس يقولها ندبة ولا اعتراض ولا تسخط ولا جزع حاشاه رضي الله عنه فإنه ما رفع به الصوت ولا شق به الثوب ولا لطم به الخد ولا صاح ولا شد الشعر إنما قال حرقة قلب خرجت فما يملك أن يردها فما زاد رضي الله عنه على أن قال ونبياه وصفياه وخليلاه يقولها توديعا له عليه الصلاة والسلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان, يوم ال... لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا والله لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحببته ولو صحبته لأسر قلبك وسمعك وبصرك ولو طالت بك صحبته وسماعه ورؤيته لتعلق قلبك به وشق عليك فراقه ولو تعلق قلبك به لأظلمت الدنيا في وجهك ولأنكرت قلبك عندما تفارقه عليه الصلاة والسلام هذه صفحة من المشاعر يحكيها أنس رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه الترمذيها هنا وغيره صفحة من المشاعر يحكي فيها يحكي فيها عواطف القلب ومشاعر الفؤاد ليس لما عاشه أنس فحسب بل للصحب الكرام لأهل المدينة أجمعين يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء أضاء منها الشجر أضاء منها الحجر أضاء منها الجبل أضاءت منها السماء والأرض لما لا تضيء وقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا تضيء والوحي سيغشاها لما لا تضيء والنصرة والدين والهجرة اجتمعت في المدينة لما لا تضيء وآن أوان الإسلام عزة ورفعة في المدينة لما لا تضيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم لما لا تضيء والملكوت الأعلى سماء وأرضا كله في نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر الله لما لا تضيء وحبل الوحي ممدود بين سماء المدينة وأرضها يقول أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه يقول فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء تظلم وفقدت وفقد سراجها عليه الصلاة والسلام تظلم وقد انقطع حبل الوحي الذي ظل ممتدًا في سماء المدينة عشر سنين تظلم المدينة حسًا ومعنى تظلم بفراق أشرف الخلق أحبهم إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا مِنَ التُّرَابِ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا, حتى أنكرنا قلوبنا كيف لا ينكرون قلوبهم وهم يودعون جوف الأرض حبيب القلب عليه الصلاة والسلام لما لا ينكرون قلوبهم وقد انقطع عهدهم بالوحي الذي ترددت أصداؤه بين جبال المدينة وطرقاتها لما لا ينكرون قلوبهم وقد فقدت أحب ما تبوأ فيها العرش لما لا ينكرون قلوبهم وقد زال عنها أعظم من وقعت عليه العين وتشنفت بسماعه الأذن لما لا ينكرون قلوبهم وقد كان أحدهم يطول به الوقت ان طال فراقه عن رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام وتريد منه اليوم أن يسلم بعدم رؤيته حتى يلقى الله عز وجل والله يا إخوة كم نحس, نحن نحن كم نحس بفرحة لحضور من يمتلئ قلبنا فرحة به وحبا له من والد أو والدة من زوجة أو ولد من صديق أو حبيب عندما يطول الفراق ويحسن اللقاء كم تحس بالفرحة كم يبتهج القلب كم يأنس الفؤاد كم تسعد النفوس وفي المقابل كم يشق على النفوس أيضا فراق الأحبة وكم يعز عليها أوقات الفراق ووقات الوداع وساعات الافتراق التي لا لقاء بعدها ولو إلى أمد ماذا عساك أن تعبر إذا ما فقدت حريب حبيبا أو قريبا أو عزيزا إن كان فراق وداع فراقا أبديا فإنك تستودع نظرته الأخيرة إلى يوم عظيم آخر تلتقي فيه هناك في رحمة الله وأنت هكذا تثبت وتثبت قلبك وتشد عليه أواصر الرباط أن لا يجزع وأن لا يتسخط وهو يوعن ساعات الوداع لمن تعلق القلب به حبا واشتياقا لم نكن, لم نكن نعلن عن شيء يتحدث عنه الصحابة حتى حكوه رضي الله عنهم مشاعر القلب لا يحسن أن يحدث بها إلا صاحبها يقول أنس رضي الله عنه في هذا التعبير العجيب اللطيف يقول وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا أرأيت التعبير؟ أينكر أي الإنسان قلبه أنت بوسعك أن تنكر كل شيء إلا أن تنكر نفسك لم تكن مبالغة حقيقة لكن هول الموقف وفضاعة المصيبة وردة الفعل التي غشت الصحابة كانت هولاً عظيماً يا قوم والله وصل بهم الإنكار أن لا ينكر أحدهم شيئا قد نسيه أن لا ينكر أحدهم طريقاً طالما سلكه أن لا ينكر أحدهم دارا طالما سكنها لكن ينكر قلبه الذي بين جنبيه ومعناه أنه لم يكد يعرف نفسه أنه لا يكاد يعرف نفسه التي يعرفها من قبل فليس هو فلان الذي يعرف عن نفسه لا يتحدث عن صديق ولا زوج ولا ولد يتحدث عن نفسه يقول وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا هذا الوصف ينبيك عن شدة المصاب الذي بلغ بهم رضي الله عنه فأي حد بلغت بهم الدهشة الحيرة المصاب هول الموقف فضاعة الحدث يقول حتى أنكرنا قلوبنا إنكار القلب يعني نسيان النفس بلغ بهم الأمر أن يعرف أحدهم نفسه في تلك اللحظة التي عاشوا فيها موقف الوفاة والدفل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم ما وليله الثلاثاء ودفن من الليل قال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحي صوت المساحي يسمع صوت المساحي من آخر الليل عن أبي سلمته ابن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء هذه روايات عن عائشه وعن محمد بن علي بن زين العابدين وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الروايتان, الروايتان الأخيرتان ضعيفتان سنداً لأنهما مرسلتان أما حديث عائشة رضي الله عنها فحديث صحيح أخرجه البخاري وغيره تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وهذا محل اتفاق أيها المسلمون بين علماء الأمة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كانت وفاته يوم الاثنين وعلى الراجح الذي الذي لا يكاد يمسك معه خلاف أنه كان بتاريخ الثاني عشر من ربيع الأول وذلك كان في السنة الحادية عشرة للهجرة فكانت في الوفاة تحديدا يوم الاثنين إنما كان الدفن, إنما كان الدفن بعده بيوم يوم الثلثاء ليلة الأربعاء الرواية التالية عن جعفر وهو جعفر الصادق ابن محمد يعني محمد الباقر ابن علي ابن زين العابدين عن أبيه يعني محمد الباقر يقول قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الحديث مرسل فمحمد الباقر وأبوه أيضا علي ولا زين العابدين جده ليسوا صحابة فما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يحكونه عن آبائهم وأجدادهم من آل البيت يقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلثاء ودفن من الليل يعني دفن يوم الثلثاء ليلا ليلة الأربعاء قال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل المساحي جمع مسحاه وهي الآلة التي يجرف بها التراب ويستعملها يستعملها القبوريون بعد الفراغ من الدفن لتسوية التراب على سطح القبر تقول يسمع صوت المساح من آخر الليل فإنما دفن في آخر الليل عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد من رواية عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت المساح من آخر الليل ليلة الأربعاء في الحديث الثالث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو تابعي من سادات التابعين يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء والمقصود انها دفن آخر يوم الثلاثاء من ليله الاربعاء والحديث كالذي سبق مرسل أيضا لا يصح سندا لكن الرواية مضمونها صحيح يبقى السؤال لما تأخر دفنه عليه الصلاة والسلام عن اليوم الذي مات فيه والجواب أن ذلك كان اشتغالا بأمور استوجبت تأخير دفنه عليه الصلاة والسلام وأهمها أمران عظيما أحدهما الاشتغال بغسله وحفر قبره وتجهيز دفنه عليه الصلاة والسلام والآخر الذي بدأ به هو الشغل بالاستخلاف يعني من يتولى أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاشتغل الصحابة بهذا الأمر فما أرادوا ولا أحبوا رضي الله عنهم أن يبقوا ساعة من يومهم في الأمة بلا أمير يجمعهم ولا إمام يقتدون به ولا حاكم يرجعون إليه وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة في الإسلام الاجتماع على إمام وضرورة وجود الحاكم الذي تجتمع عليه الأمة ليلتفوا من حوله وتأتي الرواية الآتية الآن ما الذي دار بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة في شأن الاستخلاف لكن هذا كان سبباً لتأخير الدفن مات عليه الصلاة والسلام ضحى يوم الاثنين ثم لم يزل الصحابة في أمرهم بين مصدق ومكذب فلما ارتفع النهار من يوم الاثنين تأكد خبر الوفاة فلما اشتغل الصحابة بأمر الاستخلاف حسموا ذلك أمرهم في يوم الاثنين فلما جاء يوم الثلثاء وجهزوه عليه الصلاة والسلام للغسل والدفن أعدوا حفر القبر وقد حفره أبو طلحة كما سمعت رضي الله عنه وقد كانوا أيضا مختلفين في شأن موضع الدفن فكل ذلك تم يوم الثلثاء نهارا ثم أما غسل وكفنا عليه الصلاة والسلام وستأتيك رواية أيضا في من تولى تغسيله وهو علي بن أبي طالب ومن يساعده من الصحابة رضي الله عنهم فلما أتموا ذلك كله وكفنوه وجهزوه صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بعد ذلك بالصلاة عليه فاجتمع الصحابة جماعات جماعات يدخلون الحجرة يصلون عليه وكلما فرغت جماعة خرجت فدخلت بعدها جماعة ولم يتهيأ دفنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كله إلا يوم الثلثاء ليلا ليلة الأربعاء وهو الذي حصل فيه دفنه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة في الموضع الذي يقف فيه أحدكم للسلام عليه صلى الله عليه وسلم إذا ما زار المدينة ووقف أمام المواجهة هناك فألقى السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم نعم عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس قال ثم اغمي عليه فأفاق, فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشه إن أبي رجل ان ابي رجل اسيف اسيف ان ابي رجل اسيف اذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره نعم الحديث الاتي طويل سناخذه على فقرات يقول سالم بن عبيد رضي الله عنه وكانت له صحبه وقيل عنه كان من اهل الصفه يقول رضي الله عنهم يحكي يحكي مشهد الوفاه بشيء من التفصيل لم يرد في الروايات السابقة وروايته صحيحة أخرجها الترمذي وأخرج بعضه النسائي وبعضه ايضا في الصحيح من حديث عائشة وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عن الجميع يقول سانب بن عبيد أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه يعني مرضه الذي أقعده من يوم الخميس كما تقدم فأقعده المرض من يوم الخميس واستمر به الجمعة والسبت والأحد قال فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم فأفاق يعني في إحدى في إحدى مرات المرض في أيام مرضه الأخيرة فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس هذا الحديث أحد الأدلة العظيمة والشواهد الكثيرة المتتابعة على عظم فريضة الصلاة يا أمة الصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم عاش حياته إماماً للأمة في الصلاة مؤكداً على أهميتها مبينا عظيم شأنها كيف لا وقد جاء بها وقد جاء بها لما عُرج به إلى السماوات السبع جاء بفريضة الصلاة من فوق سبع سماوات هي الفريضة الوحيدة والشعيرة اليتيمة الفريدة التي ما أذن الله لإمام ملائكته جبريل عليه السلام أن ينزل بها بالوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام بل أذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يرفع هناك فوق سبع سماوات ويعرج به في معجزة عظمى من معجزاته ليأخذ فريضة الصلاة هناك فيتلقاها من ربه سبحانه وتعالى لتعلموا عظيم شأن الصلاة في ديننا أيها المسلمون ولتعجبوا صدقا والله من عظيم تفريط المسلمين في شأن الصلاة وقد احتلت في ديننا هذه العظمة انظر إلى نبيك عليه الصلاة والسلام وهذا ينبغى أن يقال في أذن كل مسلم لا يزال يجد من نفسه تقصيراً في الصلاة وتفريطاً فيها يغمى عليه صلى الله عليه وسلم من شدة المرض والألم والتعب فلما يفيقوا أول, أول ما ينطق به لسانه حضرة الصلاة والله ما يقوى على ذلك إلا قلب شديد التعلق بالصلاة إلا قلب أدمن الصلاة إلا قلب لا يجد أنسه إلا في الصلاة نعم وقد قاله هو أيضا عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عينه في الصلاة فإذا ما فصله المرض وأعياه التعب وغاب عنه الوعي فإذا أفاق فإن المحبوب الأول في الدنيا يرد إلى خاطره ويحضر على لسانه فيقول حضرت الصلاة ماذا عسانا أن نقول لأحياء أصحاء قادرين يسمعون الأذان وتأم المساجد جماعات الناس بالصلاة ولا يزالون يتأخرون ويتكاسلون ويفريطون ماذا عسانا أن نقول لمن تقودهم تقودهم أقدامهم نحو كل المواضع في سياحة وعلاج ودراس وتسوق وتبطؤ بهم أقدامهم كثيرا عن الخطأ إلى المساجد وحضور الجماعات ماذا عسانا أن نقول يا قوم في مساجد باتت تشتكي إلى الله من قلة أهلها من هجران جيرانها في الوقت الذي يجتمعون فيه مئات وألوفا في مناسبات الولائم ومأدبات النكاح ومناسبات الزفاف وحفلات المناسبات تجتمع الخليقة ويحضر جمع الغفير فإذا ما أتينا للمساجد في صلاة الفجر خصوصا والصلوات التي يزهد فيها الناس أو يتكاسلون وجدت شيئا عجيبا نحن بحاجة إلى أن نعود بالصلاة إلى موضعها اللائق بها في الأمة يفيق عليه الصلاة والسلام لما غاب عن الوعي فيكون سؤاله الأول حضرت الصلاة فقالوا نعم الآن ليس بوسعه أن يقوم ولا المرض يساعد عليه الصلاة والسلام أن يقوى على الخروج كما كان يفعل طيلة سنوات دعوته عليه الصلاة والسلام لكنه لكنه يوكل إلى أمته القيام بهذا الدور مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق مرة أخرى ثم لما يفيق يعود إلى السؤال حضرة الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف أسيف يعني كثير الحزن رقيق الطبع سريع العبرة يتأثر بسرعة تصف رقة قلب أبيها رضي الله عنه وتصف أيضا شدة تأثره بالقرآن قالت إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى يعني من تأثره بالقراءة والمواعظ والقرآن فلا يستطيع لا يستطيع أن يواصل قراءته فلا يقوى على إمامة الناس قالت فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق ثالثة فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف. في الرواية التي أخرجها غير الترمذي قالت رضي الله عنها وهي, وهي تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في تغيير أبي بكر بالإمامة قالت يا رسول الله إن أبي رجل أسيف مر عمر أن يصلي بالناس وكلمت عائشة حفصة رضي الله عنهما أن تكلم حفصة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لعله يقبل يعني لما طلبت عائشة ولم يجب طلبها في تغيير أبي بكر استعانت بحفصة وهي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام بنت عمر بن الخطاب استعانت بها أن تؤكد على رأيها عند النبي عليه الصلاة والسلام فلما تكرر من عائشة مرة ومن حفصة مرة في تكرار الطلب ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس قال لما تكرر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أوصوي حبات يوسف يقصد قصة يوسف عليه السلام وما حصل من كيد النساء ووجه الشبه هنا أنه يحصل بين بينكن معشر النساء شيء من التآمر وشيء من الترتيب وتظهرن خلاف ما تخفينا فأصر عليه الصلاة والسلام على أن لا يصلي بالناس إماما إلا أبو بكر رضي الله عنه وعلى هذا الموقف استند بعض الصحابة في قصة الاختلاف في شأن الخلافة واعتضدوا بتقديم أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة إماما ومن رضيه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته يكون إمامهم في الصلاة هو أولى أن يكون إمامهم في سائر شؤون الحياة نعم. فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبا بكر ذهب لينكص فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى, أبا ب... حتى قضى أبو بكر صلاته نعم. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس هذا في بدايات تقدم أبي بكر رضي الله عنه إماما بالناس خليفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم لمرضه لا يستطيع أن يخرج ويشاركهم في الصلاة قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة يعني وجد نشاطا وتخففا من الألم قال انظروا لي من أتكئ عليه ماذا يريد؟ يريد الخروج إلى المسجد يريد حضور الصف يريد الصلاة يا قوم مريض يقعده المرض لا بل هو مرض الموت المرض الذي ما أعقبه بعده إلا الموت له عليه الصلاة والسلام يقعده المرض الشديد فلما يجد الخفة كان أولى ما يهتم به أن تكون له خطوات يمشيها إلى المسجد والله عزاؤنا لأقوام تتمتع أجسادهم بتمام الصحة والعافية لكن أقدامهم ما زالت تتباطأ بهم عن صفوف المساجد اسفنا والله على رجال وشباب كثر في الامه ما يزالون ما يزالون منصرفين ولم يعرفوا للمساجد الطريق المعبد الذي يربطهم بها لما ينشط ويجد خفة صلى الله عليه وسلم لا يقوى على المشي فيقول انظروا لي من اتكئ عليه يستعين بمن يعينه للوقوف للمشي فيضع يديه وذراعيه صلى الله عليه وسلم على كتف إنسانين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيتكي عليهما يحملانه حملا تجر قدماه تخط في الأرض فقط وجد خفة يستطيع أن يصل بها إلى المسجد قال فجاءت بريرة وبريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها ورجل آخر جاء في بعض الرواية أن اسمه نوبة وهو أيضا مملوك وفي بعض الروايات في الصحيح أن الذي جاء فأخذه فاتكأ عليه هو علي رضي الله عنه والعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل ولده الفضل ابن العباس رضي الله عنهم أجمعين والجمع بين هذه الروايات إما بأن نقول إن بريرة ونوبة حملاه واتكأ عليهما من الفراش إلى الحجرة حتى أتى باب المسجد وأن علي والعباس أو الفضل ابن العباس تناوب حمله والاتكاء عليهما حتى أخذاه إلى مقدم المسجد كما يأتي ووصل إلى مقدم الصف وفي الرواية التي اختصرتها هنا أنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى مقدم الصف فتقهقر أبو بكر يرجع ليعود مأموما فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى مكانك فجاء فجلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه وكبر ودخل في الصلاة فأصبح أبو بكر رضي الله عنه يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من خلفه يأتمون بأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين ففي هذه القصة خروج وحيد خرج فيه صلى الله عليه وسلم من مرضه لما غاب عنهم بضع صلوات وجد خفة فقام فخرج أما الذي اتكى عليهما فقيل بريرة ونوبة وقيل علي والعباس وقيل علي والفضل بن العباس فوجه الجمع ما سمعت وقيل في وجه آخر للجمع بين الروايات وهي صحيحة في تسمية من اتكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت أكثر من مرة وأنه وجد خفة ونشاط وخرج إلى المسجد في أكثر من مرة في مرة حملته بريرة ونوبة وفي مرة حمله علي والعباس وأيا كان فالحديث لا يبقي لمتخلف عن الصلاة عذرا الحديث والله لا يبقي للأصحاء الأشداء الأقوياء بل حتى المرضى الذين لا يزالون مع مرضهم لديهم متسع في القيام إلى الصلاة في إتيان المساجد في الحضور إليها في الاصطفاف بين صفوف المصلين فيها كان يتكي عليه الصلاة والسلام فرحم الله امرأا قادته رجلاه إلى المسجد حال صحته وقوته فإذا ما جاءت الساعات التي يثقل فيها لعله أن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام فيبحث عن من عليه يقوده إلى المسجد ليقف بين الصفوف نعم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضا فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضا إلا ضربته بسيفي هذا قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله هذه هذه واحدة من مواقف الدهشة التي طاشت فيها العقول عمر رضي الله عنه الملهم المسدد عمر رضي الله عنه الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر عمر الذي لو كان في في الأمة أحد ملهم محدث لكان عمر عمر رضي الله عنه الذي ينزل القرآن والوحي بموافقته فرغم الذي كان عليه عمر رضي الله عنه من صلابة الإيمان وثبات الجنان وموافقات القرآن إلا أن دهشة الموقف وعظم المصيبة التي تطيش معها العقول جعله يقول رضي الله عنه والله لا أسمع أحداً يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس المقصود أنه لم يكن لهم عهد بالأنبياء ولم يكون يعلمون كيف يكون شأن الأنبياء في الأمم وهل يعتريهم ما يعتري سائر البشر من الوفاة وفراق الحياة يظن عمر رضي الله عنه أنه أغمي عليه صلى الله عليه وسلم وأنه سيفيق من جديد وأن الله من إكرامه لنبيه ألا يجعله في الوفاة كسائر البشر ولربما ظن أن الله يأذن برفعه إلى السماء مثلا كما أذن لعيسى عليه السلام كل ذلك جعل مقولة عمر رضي الله عنه على النحو الوارد في رفضه للموقف لكن الموقف لم يستمر فقالوا يا سالم راوي الحديث سالم بن عبيد فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه يقصدون أبا بكر فانظر كيف التفت الناس في مثل هذه المواطن إلى حاجتهم إلى رجل مثل أبي بكر رضي الله عنه لمعرفتهم بمنزلته بمكانته بما حباه الله تعالى به بما يصلح أن يكون مرجعا في مثل هذه المواقف قال فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال لي أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استبق أبو بكر السؤال هي فراسة ربما هو توقع ربما لكن أبا بكر رضي الله عنه رجل صاحب صحبة والصاحب يعرف من صاحبه ما لا يعرف غيره ولو كان ذلك بحديث القلوب والخواطر ولو كان ذلك بفراسة النظر فيها أبو بكر إلى مرض اشتد بصاحبه عليه الصلاة والسلام فلما رأى على محيا سالم بن عبيد أثر البكاء علم أن الخبر الحق واليقين الذي لا محيد لأحد عنه قد حل فبادر بالسؤال قبل أن يخبره سالم أقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحداً يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا فقال لي ينطلق فانطلقت معه فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه صلى الله عليه وسلم فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق في صحيح البخاري ثم خرج أبو بكر فخطب الناس فقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين فاجتمع في الموقف دهشته واجتمع في الموقف هوله وعظيم مصاب الناس به اجتمع في الموقف التأثر الذي اشتغل الناس أجمعين بمحل حل بهم في نبيهم عليه الصلاة والسلام فلما انشغلوا بذلك ثبتهم الله بأبي بكر ثبتهم الله بمقولته بخطبته ثبتهم الله بفقه الساعة التي اشتغلوا فيها بفقه الموقف الذي حل بهم فكانت هذه إمامة لائحة لأبي بكر رضي الله عنه تبوأ بها إمامة الخلافة لمنصب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعده في الأمة ثم استمروا في حوارهم قالوا يا صاحب رسول الله أي صلى على رسول الله قال نعم